ب س الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين سنسم الدرس أسلم أنكحة المشركين ذكرنا اليوم الكلام والأحكام المتعذقة لها على في وقد فإن الكتابية كتابية ل أ ن ه يجوز للمسلم أ ن ينكح ك ت ا ب ي ة ولا إ ش ك ا ل في هذا و أ م ا إ ذ ا أ س ل م وكانت زوجته و ث ن ي ة أ و م ج و س ي ة أ و م ل ح د ة ك ا ل ش ي و ع ي ة مثلا فاما أ ن تسلم معه و إ م ا أ ن يتخلف إ س ل ا م ه ا ف إ ذ ا لم تسلم معه لأن تخلفت عن الإسلام بعد إسلامه فلها حالة عن أن يكون قد دخل بعد إما بها قد و إ م ا أ ن لا يكون قد دخل بها ف إ ن لم يكن قد دخل بها ف إ ن ه بمجرد إ س ل ا م ه ي ن ت س العقد بينه وبينها وتتنجز ا ل ف ر ق ة ل أ ن ا ل م ر أ ة التي لم يدخل بها الرجل لا ع د ة لها و أ م ا إ ذ ا كان قد دخل بها ف إ م ا أ ن تسلم في ا ل ع د ة و إ م ا أ ن لا تسلم إذا كانت زوجته غير ك ت ا ب ي ة و أ س ل م وتخلفت عن ا ل إ س ل ا م ف إ ن ه ا تعتد لا تتمجز ا ل ف ر ق ة بينهما و إ ن م ا ب إ س ل ا م ه وبقائها على معتقدها إ ذ ا لم تكن ك ت ا ب ي ة لا بد أ ن تدخل في ا ل ع د ة ففي أ ث ن ا ء ا ل ع د ة إ ذ ا أ س ل م ت وتبعت زوجها دام الزواج بينهما و أ م ا إ ذ ا لم تسلم وانقضت ا ل ع د ة فلا شك أ ن ا ل ف ر ق ة قد وقعت وصارت ك ا ل ب ا ء ولكن من متى نحكم عليها ب أ ن ه ا قد نجزت ا ل ف ر ق ة بينها وبين زوجها هل تتنجز ا ل ف ر ق ة من انتهاء ا ل ع د ة أ م نعتبر أ ن ا ل ف ر ق ة قد وقعت من ل ح ظ ة إ س ل ا م ي ل ف إ ن يتبين لنا بانتهاء ع د ت ه ا وعدم دخولها في ا ل إ س ل ا م تبعا لزوجها أ ن ا ل ف ر ق ة قد وقعت بينها وبين زوجها من س ا ع ة إ س ل ا م ه لا من س ا ع ة انتهاء العده ك ا ل م س ل م ة و أ م ا إ ذ ا أ س ل م ت هي و أ ص ر ه على كفره فتتنجز الفرقه بينهما على التفصيل الذي أسلم ذكرناه إذا أسلم في ف ت ر ة عدتها ف إ ن النكاح يدوم بينهما و إ ل ا فتتنجز الفرقه بينهما وتكون ن ا ج ز ة من ل ح ظ ة إ س ل ا م ه ا لا من انتهاء ا ل ع د ة ولو أ س ل م ا معا الرجل و ا ل م ر أ ة لا من نكاح بينهما ولا إ ش ك ا ل في هذا ولكن متى نعتبرهما قد أ س ل م ا معا متى تقع ا ل م ع ي ة قد تقع ا ل م ع ي ة ب آ خ ر اللفظ ب أ ن كان تشهدهما قد وقع في ل ح ظ ة و ا ح د ة فاخر ك ل م ة نطق بها من التشهد وافقت اخر ك ل م ة نطقت بها أ و نطق بها يعني وقع أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ش ه د أ ن محمدا رسول الله فالهاء من الله إ ذ ا وقعت الهاء من الرجل و ا ل م ر أ ة معا عند ذلك نقول ب أ ن ه م ا أ س ل م ا معا و أ م ا إ ذ ا أ س ل م أ ح د ه م ا قبل ا ل آ خ ر ب أ ن انتهى من الفاظ التشهد قبلها أو انتهت من ل فلا ا ا ت ش ه قبله د ل ف يعتبران قد أ س ل م ا معا كبيرة وهي أ ن ه لو مات الرجل لا يتوارث عندنا بين اهلي ملتين ف إ ذ ا أ س ل م ومات وزوجته لم تكن قد أسلمت في هذه اسلمت ل ل المرأة ح ا ما تنف منه وإذا كانت منه تنف أ قد أسلمت وهو بصرا على كفره وماتت توارث كفره منها لأنه لا توارث بين أهدي إنهما بصرا بين يريث ما لا فإذا قلنا إنهما قد أسلما معا على ملتين أسلم قد ومات أ ح د ه م ا ف إ ن ا ل آ خ ر يرثه لكنه لو أ ن أ ح د ه م ا قد انتهى من الفاظ التشهد ومات وبعد ثوان اثمت زوجته لا توارث بينهما ل أ ن ه حينما مات كانت زوجته على غير ديني أو ح ن كان م مات ا ه وبناء على غير دينه و على ذلك لا يرثها ولا ترث وهناك أ ح ك ا م أ خ ر ى ك ث ي ر ة تتعلق بهذه ا ل م س أ ل ة ه تدقيق الفقهاء على م س أ ل ة ا ل م ع ي ة وغيرها في إ س ل ا م الرجل و إ س ل ا م ا ل م ر أ ة له آ ث ا ر ك ب ي ر ة جدا في فقه الاسلام يقول ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى وحيث أ د م ن ا نكاح ه م الرجل نكاح ا و ا ل م ر أ ة قال لا تضر م ق ا ر ن ة العقد لمفسد هو زائل عند ا ل إ س ل ا م وكانت بحيث تحل له ا ل آ ن إ ذ ا أ س ل م الرجل و ا ل م ر أ ة وحكمنا بدوام النكاح بينهما يا هل ترى عندما تزوجا قبل ا ل إ س ل ا م كان نكاحهما قائما على اسس ا ل ش ر ي ع ة عندنا هل كان نكاحهما ب ص ي غ ة ب إ ي ج ا ب وقبول هل كان نكاحهما بولي هل كان نكاحهما بشاهدي عدل أ م أ ن النكاح قد جرى بينهما بدون هذه ا ل أ م و ر لم تتوفر فيه أ ر ك ا ن النكاح و ش ر و ط التي ذكرناها في الدروس السابقه ة قال كلا الحالين سواء توفرت الشروط أو لم تتوفر إذا أسلما على لم النكاح نديم ي فإننا ن توفرت أو تتوفر ب م المفسد ا هذا لأن وهو عدم وجود الشاهدين م ث ل او أ عدم وجود ا ل و أو عدم وجود ل ل ي عدم ا ص ي غ ة هذا ب ا ل ن س ب ة لنا بالنسبة ل ه م لا يعتقدون هذا ف إ ذ ا أ ج ر و ا النكاح على هذا وقام النكاح بينهما ا ل آ ن هذا المسجد قد زال ا ن درست آ ث ا ر ه وانكثرت ولم يبق ى له وجود ف ا ل آ ن اسلما و ا ل إ س ل ا م يقرهما على هذا النكاح و لا ي ب ط ل ه بينهما ش ر ي ط ة أ ل ا يكون هذا المفسد الذي وقع في السابق ما زالت آ ث ا ر ه ق ا ئ م ة حتى ا ل آ ن و أ م ا إ ذ ا بقيت آ ث ا ر ه حتى ا ل آ ن ف إ ن ن ا نفرق بينهما كما لو نكح الرجل أ خ ت ه قبل ا ل إ س ل ا م النكاح في معتقده صحيح ربما يكون النكاح في معتقده صحيحا و لكنه عندنا باطل ب ا ل ن س ب ة للشهود عدم وجود الشهود ا ل آ ن آ ث ا ر ه لم تبق ى هذا مفسد قد وقع وزال و أ م ا نكاح المحرم ما ث ل ما زال قائما اخته ما زالت اختا له وبناء على ذلك ف إ ن ا لا نقرهما على هذا النكاح ولابد من التفريق بينهما وكما لو أو أسلم على خمس من أو على عشرة من النتاء النسوة على على عشر في هذه ا ل ح ا ل ة أ ي ض ا ما نقره على هذا ل أ ن المفسد ما زال قائما ف إ ن ن ا ن أ م ر ه ب أ ن يترك ما زاد على ا ل أ ر ب ع كما ذكرناه في الدروس الماضيه ة ولذلك يقول النوي إمام م ر ح الله تعالى وحيث أدمنا النتاح بينهما لا تضر مقارنة العقد زائل الإسلام لمفسد هو تضر وكانت عند وحيث أي أ ي ا ل م ر أ ة بحيث تحل له ا ل آ ن كانت أ ج ن ب ي ة من ا ل ت ي يجوز له نكاحهن قال وان بقي المفسد المذكور عند الاسلام ب أ ن كانت ا ل م ن ك و ح ة اختا أ و اما أ و محرما من المحارم التي ذكرناهن في الدروس ا ل س ا ب ق ة فلا نكاح بينهما اي اننا لا نقرهما على هذا النكاح ويجب التفريق بينهما وبناء على هذه القاعده قاعده المسجد الذي زال او ما زال باقيا قال فيقر بلا ولي اذا كان قد تزوجا بلا ولي وكان يعتقد صحه هذا نقره على هذا النكاح والسبب في ذلك أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ق ر الناس على أ ن ك ح ت ه م التي كانت في ا ل ج ا ه ل ي ة من الوثنيين من المشركين ومن اليهود ومن النصارى ومن غيرهم ما دامت ا ل م ر أ ة التي قد نكحا في ا ل ج ا ه ل ي ة من النساء ا ل ت ي يجوز له نكاحهن قال فيقر بلا ولي وشهود وفي عده هي منقضيه لو انه تزوج في الجاهليه ة امراه ل ل عندنا إ س لا يجوز للرجل أن يتزوج ل ة العدة زالت و امرأة وهي في العده وزالت عدتها قبل دخوله في الإسلام. كالنكاح بلا ولي ي ن وبلا الشهود ف ا ل آ ن قد ج ا ل هذا المفسد فنقره على هذا النكاح قال وفي ع د ة هي م ن ق ض ي ة عند ا ل إ س ل ا م و أ م ا إ ذ ا كانت ا ل ع د ة ب ا ق ي ة قال ف إ ن ن ا لا نقرهما على هذا النكاح وكذلك نقرهم على نكاح مؤقت قد اعتقدوا ت أ د ي د ا لو أ ن رجلا تزوج ا م ر أ ة في ا ل ي ه و د ي ة قبل أ ن ي س ل م تزوجها زواجا مؤقتا هكذا أ ج ر ي العقد بينهما ولكنه في اعتقادهما أن ه ذ ان ا ل ك ا دائم ا ا ح د في ع ت ق هذا م ا أن ه النكاح دائم و لكن ه م ي ذ ا اذا ن ت تجد ا تجد ان تجد ان ت ج ا تجد ان تجد ان ت ان ت ج ا ج د ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ا ل تجد ان تجد ان تجد ان تجد ا د ان تجد ان د ان تجد ان تجد ا ان ت ج ان د ن ت ان تجد ان ان تجد ان د ن تجد ان تجد ان ت ج ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان ت ق ان ت ج ان تجد ان تجد ان تجد ا م ت ج ن تجد ا ق تجد ان تجد ن تجد ان تجد ان تجد ا ق تجد ان ان تجد ان ان تجد ان ان ان تجد ان ان ان تجد ان ا ل تجد ان ان تجد ان ان تجد ان ان تجد ان ان ان تجد ان إ ذ ا ذكروا هذا القيد وفي اعتقادهم ان النكاح باق ودائم فلا ع ب ر ة بهذا الشرط الذي ذكروه وبناء على ذلك نعتبر نكاحهم صحيحا قال وكذلك لو قارن اسلام الرجل والمراه أ أن ة عدة شبهة لو ل م ر أ ة عدة كانت اعتدت قد ش ب وليست عده ة عدة طلاق ش ب ة أثناء عدة ش ب ه تزوج الرجل ما النكاح بينهما لان اقضأ عده م الشبهه أ ن أدده لو ط ر أ ت على نكاح المسلم لا تقطعه فالا تقطع نكاح الكافر من باب ع ل اولى هذه العدة ما تقطعه النكاح فإذا كانت لا تقطعت لصف оلكم بسبب إ س ل ا م ه من باب أ و ل ى ما تقطع نكاحه ل أ ن ه يتسامح في أ ن ك ح ه الكفار بما لا يتسامح به في أ ن ك ح ه المسلمين و أ م ا إ ذ ا كان النكاح لمحرم فلا نقرهم عليه أ ب د ا قال ولو أ س ل م الرجل وتخلفت ا م ر أ ت ه وبعد أ ن أ س ل م دخل في الاحرام إ ح ر م أ م ب ل ل ح ونحن ج ن ع أن ينكحوا المحرم لا ينكح ولا وأثمت زوجته بعد دخوله في الإحرام يمتح في بعد قال أ ي ض ا يقر على ن ت ا ح ه ل أ ن ا ل إ ح ر ا م لا يقطع ن ت ا ح المسلم لو أ ح ر م الرجل المسلم وكان متزوجا هل يقطع الإحرام ن ت ا ح ه ما يرفع الإحرام نكاحه ت ابتداء النتاح يبتدئ نتاحا ا ا الإحرام أراد الإنسان ح نعم يمنع أن لو ل جديدا و ن ه م يرفع ا ل أ ك ا السابقة م للنكاح وهذا الرجل مايريد ا ل آ ن أ ن يتزوج هذه ا ل م ر أ ة من جديد و إ ن م ا هي زوجته قبل ا ل إ س ل ا م ولكنها تخلفت ب إ س ل ا م ه ا عن إ س ل ا م ه فدخل في إ ح ر الاحرام م يأخذ نفس ا أ ح ك م المسلم م التي كانت عند المسلم وقلنا ا ت ي عند س في ف أنتحة ا ا ل ك ب م لا ا ي ت س ح أنتحة النكاح به وبناء باستمرار بينه وبين فهو زوجته في المسلمين أولى على ذلك ولو نكح حره وامه ولو أ ن الرجل النصراني أ و اليهودي أ و الوثني كافر أ س ل م وكانت تحته حره وامه نحن درسنا في انكحه ل السابقة ل ل د ر و س س ا في ي م م في أ المسلمين أ ن الرجل الذي عنده ح ر ة ما ينكح امه و إ ذ ا لم تكن عنده ح ر ة وكان غير ق ا د ر على نكاحها ف إ ن ه يجوز له أ ن ينكح ا ل أ م ة إ ذ ا خاف ف على ن س ه اذا ل ع ن إ خاف على نفسه العنف ومع ذلك ف ف ض ر ه خير له من نكاحها طيب ف إ ذ ا كان كافرا يتزوج ا ل ح ر ة ويتزوج ا ل ا م ة فكانت تحته ح ر ة و أ م ة و أ س ل م وبعد ذلك أ س ل م ت ا ل ح ر ة و أ س ل م ت ا ل أ م م ة ا ذ ا ن ع م ا قال الحرة ل تعينت واندفعت الأمة لأنه لا ي ح قال له أن ينكح أمة ينكح م دامت عنده حرة فإذا حرة أ س م ت فإن الحرة عليه ويندفع الأمة قال الامام ح ر ة تتعين عليه ن ك ح نكاح ه ا ا ويندفع ل أ ق ل ل ا إ النووي م ا رحمه الله تعالى ونكاح الكفار صحيح تتم للموضوع السابق نقرهم ل ن ن ا ق على انكحتهم فانكاحهم الآن أنا أقررناه بعد إ س ل ا م ه ق ر ر ن ا ه م قبل إ س ل ا م ه م هل نكاحهم يعتبر صحيحا ً أ م ي ع ت باطلا ر ً كنا أ س ل م أ ي ض ا ً وتحته زوجتان ح ر ة و أ م ه قبل ا ل إ س ل ا م هل كان نكاحه صحيحا ً نحن أ ق ر ر ن ا وانتهينا من هذه ا ل م س أ ل ة لكن نكاحه الذي وقع قبل ا ل إ س ل ا م هل هو صحيح أ م باطل قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى و ا ل ن ك ت ا ح الكفار صحيح على الصحيح ما هو الدليل على صحته قال لقوله تعالى وقالت ا م ر أ ة فرعون ما في أ ك ث ر من فرعون دع ا ل ا ه ي ومع ذلك س م الله آ س ي ة ل أ ن ه ا زوجته وقالت ا م ر أ ة فرعون مع أ ن العقد جرى بينهما بناء على الطقوس التي كانوا قد وضعوها وتعارفوا عليها فاعتبرها ز و ج ة ل ه وقال تعالى و ا م ر أ ت ه ح م ا ل ة الحطب ث م جميلة ا ل ل ت كانت ي أبي عند ه ا ز و ج ة و ا م ر أ ت ه س م ه ا ا م ر أ ة إ ذ ن أ ع ط ي ت احكام النكاح الصحيح ل أ ن ه ا ما تسمى ا م ر أ ة إ ل ا إ ذ ا كانت قد تزوجت الرجل بنكاح صحيح ولما إ ا فلا ت س ى م امرأة ر رجلا أ أن ة لو الآن على عقدا ا عقد ف سمى د ا زوجة و ل الله تسمى امرأة ه ذ ا ا ر ج ل فلما م ا س ا الله تعالى ا م ر أ ة وعبر عنها بهذا اللفظ على أمن ا ل ن ك ا ح الذي جرى بينهم كان صحيحا و غ ي ل ا ن ا ل ث ق ى ف لما أ س ل م وكان تحته عشر نسوه أ م ر ه النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يختار أ ر ب ع ا من نسائه و أ ن يفارق سائرهن ونص الحديث أ س ل م على عشر من ا ل ن س و ة س م النساء ا ل ت ي تحته نسوه له وزوجات فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ م ر ه أ ن يمسك أ ر ب ع ا و أ ن يفارق سائرهن ولم ي س أ ل ه هل كان النكاح الذي جرى بينك وبينهن قد قام على أ س س وشروط و أ ر ك ا ن ص ح ي ح ة أ م لم يقم أ ق ر ه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا اعترافا منه بصحه ة أ ن ك ح ت م انكحتهم وبناء على ذلك لا يجب شرائص فإنه صلى الله عليه وسلم أقرهم عليها وهو صلى الله صلى صلى وسلم عليه وسلم لا يقر أحدا يقر على باطل وهناك أ ق و ا ل أ خ ر ى لكنها ض ع ي ف ة منها أ ن نعتبر أ ن صحتهم باطله ولكن هذا معارض لما ذكرناه من ا ل أ د ل ة وهناك قول آ خ ر ضعيف أ ن نكاحهم موقوف إن أسلم وقرر على تبين صحة الذي كان في الجاهلية وإلا نكاحه تبين نصحة نكاحه كان فنكاحه باطل وهذان القولان أسلم والقول الأول على الذي الجائلية باطل والقول والقول الصحيح وقرر ضعيفان في المعتمد المفتادي في المذهب وفي غيره من مذاهب المجتهدين ا ل آ خ ر ي ن وبناء على ه ذ ان ب ا ء على أ ن ن ت ح ت ه م التي وقعت في الجاهليه ص ح ي ح ة ماذا ينبني عليها ق انه لو طلق الكافر زوجته ثلاثا في الكفر بناء على أن النكاح الصحيح بناء في أن إذا طلق زوجته ثلاثا في الكفر ثم أ س ل م ا من غير محلل ما نكحت زوجا غيره ثم طلقها طلق زوجته ثلاثا ومع ذلك ما زالت عنده لاعتقاده أ ن هذا جائز و أ س ل م ا معا بناء على أ ن نكاحهم كان صحيحا نقوله لا يجوز لك ا ل آ ن أ ن تنكح هذه ا ل ز و ج ة ولا تقر عليها حتى تنكح رجلا آ خ ر ثم يطلقها ذلك الرجل ا ل آ خ ر و إ ن شاء ان ينكحها من جديد جاز له ش أ ن ه ش أ ن جميع المسلمين فلو ف ل ق ثلاثا ثم ا س ل م ا ه لم تحل إ ل ا بمحلل سواء اعتقدوا وقوع الطلاق أ م لا ل أ ن ن ا انما نعتبر حكم ا ل إ س ل ا م و أ م ا إ ذ ا تحللت في الكفر كانت قد نكحت رجلا آ خ ر وطلقها الرجل ا ل آ خ ر فلا مانع ان ينكحها من جديد ل أ ن ن ا نعتبر الانكحه صحيحه فنكاحها أ و ل صحيح ونكاح المحلل ي صحيح وبناء على ذلك يجوز لها أ ن ترجع إ ل ى زوجها ا ل أ و ل إ ن أ ر ا د ذلك وقد نص ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى على أ ن ه لو طلقها ثلاثا في الشرك وبعد ذلك راجعها من غير محلل و أ س ل م ا انه يفرق بينهما ولا يقرا على هذا النكاح هذا كله بناء على أ ن النكاح الذي كان بينهما في ا ل ج ا ه ل ي ة كان صحيحا و إ ذ ا قررت ا ل م ر أ ة على النكاح قررنا النكاح كبرناه صحيح ا ل م ر أ ة لا بد لها من م ه ر في النكاح هذا ا ل م ه ر إ م ا أ ن يكون صحيحا و إ م ا أ ن يكون فاسدا المهر الصحيح هو الذي يجوز تداوله والباطل والذي لا يجوز تداوله لا كان أ ن ك مهرها خمرا أ و كان مهرها خنزيرا أ و كان مهرها مما لا يجوز تداوله أشياء أن في الصحيح والصحيحة صحيحا المحرمة الإسلام فإذا قررناهم النجاح بناء على القول الصحيح من فإذا كان مسمى المهر إذا كان على على من مسمى حتى أنك فلها المسمى ولا ا ش ت ا ل في هذا و أ م ا إ ذ ا كان المهر فاسدا كان المسمى فاسدا كالخمر ل أ ن قال لها إ ن مهرها ثلاثون دقا من الخمر مثلا قال اما قبل ل ا إ س و إ م ان تكون قد قبضته, قبضته فإن قبضته قبل ض ت ه ق ب ا ل إ س ل ا م قال فلا شيء لها الآن ب ق و ل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل إ س ل ا م يجب ما قبله و إ ن كان ف ا ت د ا ما داما قد تراضيا على ذلك و إ ن كان حراما وباطلا في د ي ن ه إ ل ا أ ن ا ل إ س ل ا م يجب ما قبل ه ويعفى عنهما فيما عملا عن ولا سيما أ ن ا ل أ م ر قد انفصل بينهما وقطع ولا يطالب أ ح د ه م ا ا ل آ خ ر بشيء باعترافها ب أ ن ه ا قد أ خ ذ ت نارا و إ ن لم تقبضه قبل ا ل إ س ل ا م قد سميا قبل ا ل إ س ل ا م مهرا فاسدا كالخمر مثلا إ ل ا أ ن ه ا لم تقبضه و أ س ل م ا او أ س ل م ا احدهما قال بناء على ذلك فلها مهر مثل تصالب ب ما ه ر مثل م هو مهر النساء التي يشبهنها في مكانتها في زمانها ومكانها ف إ ن ه ا ت أ خ ذ مهر مثلها من النساء وستطالب به سواء كانت هي المسلمه ام كان زوجها الذي اسلمها يتخلفت او انهما اسلما معا لا تستطيع ان تطالب بالخمر المسمى فسد لابد أ ن نرجع إ ل ى مهر المثل كما لو نكح مسلم على مهر فاسد فان ق ا ك ع على مهر ف الفاسد د فإن ا يلغو ويجب ل ل م ر أ ة مهر المثل ولو كان ثمن الفاسد اضعافا م ض ا ع ف ة من مهر مثلها ربما سمى لها مهرا فاسدا لكنه كبير جدا ما تستطيع أ ن تطالب به في ح ا ل ة ا ل خ ص ا م فنرجع الى مهر المثل و إ ذ ا كان هذا في المسلم ففي الكافر من باب أ و ل ى و إ ن قبضت بعضه سمى لها مهرا ف ا ت د ا كان قال لها إ ن المهر ثلاثون زقا من الخمر كما ذكرنا قبل قليل واعطاها خ م س ة عشر زقا وبقي لها خ م س ة عشر زقا من الخمر ف أ س ل م أ و أ س ل م أ ح د ه م ا قال فلها قسط ما بقي من نهر المثل في هذه ا ل ح ا ل ة بقي لها نصف المهر ف إ ن ه ا تطالب بنصف مهر مثلها بقي لها ربع المهر تطالب بربع مهر مثلها فلها من نهر م ث ل بقدر ما بقي من م ه ر ي ا الذي سمي لها قبل ا ل إ س ل ا م وكان فاسدا قال ومن اندفعت بعد بإثلام دخول يعني اندفعت أ س ل م زوجها و هي لم تسلم تخلفت ففرق بينهما أ و أ س ل م ت هي و لم يسلم زوجها ففرق بينهما اندفعت بسبب اسلامها بسبب س إ أ و إ س ل ا م زوجها من اندفعت ب إ س ل ا م بعد الدخول بعد أ ن دخل بها زوجها فلها المسمى الصحيح إ ن صحح نكاحهم وقد ذكرنا ان نكاحهم صحيح وبناء على ذلك ف إ ن ه ا تطالب بالمسمى الصحيح لاستقراره بالدخول وإلا نحو وأما الدخول الدخول وإما إذا إذا إذا إما لم المسمى الحالة لها المثل على قبل قبل قبل صحيحا ما ذكرناه اندفع نكاحها قبل إذا اندفع بعد إما أن تأخذ المسمى هذه أن تأخذ تأخذ مهر يكن ففي الصحيح أن المسمى بعد أن مهر الصور م المسمى、فاسداً. وأما ث ل قبل الدخول فلها إذا إذا كان فاسدا اندفع نكاحها المهر إما أنها تأخذ نص المهر نص المسمى إذا كان صحيحا تأخذ أ نصف نصف أنها تأخذ نصف ه م ا ل م ث ل الصور ل ا س ا ب ق ة الصورتان متشابهتان ولكن ا ل أ و ل ى ما كنا نتكلم على ا ل م ر أ ة التي اندفع نكاحها لو أ س ل م ا معا كيف تطالب أ م ا ا ل آ ن فرق بينهما لا خلاف بين الصورتين ان كان قد دخل بها فلا ه هل مسمى كامل ان إ كان ص ح ي ح ا ى بلد و إ ل ا ف ت أ خ ذ مهرا ل مثل و أ م ا إ ذ ا كان قد فرق بينهما قبل الدخول بها ف إ ن ه ا ت أ خ ذ نصفا ل مسمى إ ن كان ص ح ي ح ا أ و ن ص ف مهر ا ل م ث ل إ ن كان ا ل مسمى فاسدا بقيت م س أ ل ة وهي م ا ل و ترافع إ ل ي ن الكفار ا لم يسلموا و إ ن م ا هم على ل دينهم ما ا ز ولكنهم ا ع ى دينهم و ل ترافعوا إ ل ي ن ا في المحاكم في القضاء كالذميين في د و ل ة ا ل إ س ل ا م وقعت بينهم خصومات ثم ترافعوا إ ل ي ن ا قال لو ترافع إ ل ي ن ا ذمي ومسلم هذه ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى قال وجب الحكم بينهما بين ه م المسلم بين ا وبين الذمي لشرعنا لا بشرعهم نحكم بينهما بشرعنا قطعا سواء كان المسلم طالبا ام مطلوبا لانه يجب رفع الظلم عن المسلم والمسلم لا يمكن رفعه الى حاكم اهل ا ل ذ م ة ولا يمكن ان نتركهما متنازعين وبناء على ذلك رددنا من مع المسلم من الذمي او غيره الى حاكم المسلمين ل أ ن ا ل إ س ل ا م يعلو ولا يعلى علي ه فلا يمكن أ ن نترك المسلم يترافع إ ل ى قاض من ا ل ن ص ا ر هذا إ ذ ا ترافع إ ل ي ن ا مسلم وذمي و أ م ا إ ذ ا ترافع إ ل ي ن ا ذميان واتفقت ملتهما كنصرانيين مثلا أ و يهوديين فهناك خلاف بين أ ص ح ا ب ن ا في وجوب الحكم بينهما ف ا ل أ ظ ه ر من قولي ا ل إ م ا م الشافعي رضي الله تعالى عنه أ ن ه يجب على القاضي أ ن يحكم بينهما لقوله تعالى و أ ن يحكم بينهم بما أ ن ز ل الله و ل أ ن ا ل إ م ا م يجب عليه أ ن يمنع الظلم عن أ ه ل الذمه ما د ا م يدفعون ا ل ج ز ي ة و إ ذ ا أ ر ا د أ ن يرفعه عنهم فلا بد أ ن يرفعه ب أ ح ك ا م الاسلام هذا هو القول ا ل أ ظ ه ر من قولي ا ل إ م ا م الشافعي والقول الثاني أ ن هذا ليس بواجب إ ذ ا ترافعوا الينا لا يجب على القاضي أ ن يحكم بينهما بل هو يتخيل إ ن شاء حكم بينهما و إ ن شاء ردهما حسب ما يظهر له من ا ل م ص ل ح ة في مثل هذا القضاء قال لقوله تعالى فإن بينهم جاءوك فاحكم بينهم أ و أ ع ر ض عنهم فقد خير الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بين الحكم وبين ا ل إ ع ر ا ض ف إ ن شاء حكم بينهم و إ ن شاء أ ع ر ض عنهم ولكن أ ص ح ا ب القول ا ل أ و ل وهو أ ظ ه ر قولي ا ل إ م ا م الشافعي رد و ا على هذا الاستدلال الثاني لقوله تعالى فإن فاحكم بينهم عنهم جاءوك أو أعرض عنهم قالوا صح عن ابن عباس أ ن هذه ا ل آ ي ة م ن س و خ ة ب ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى أ ي و أ ن ح ك م بينهم بما أ ن ز ل الله كما رواه ا ل إ م ا م الطبراني هذا قول رد من الردود على و ج ه الثاني الذي جعل القاضي مخيرا بين الحكم وعدمه ومن أصحابنا من قال لا داعي لهذا النسخ ل أ ن ن ا نحن لا نلجا إ ل ى النسخ إ ل ا عند عدم التمكن من الجمع بين ا ل أ د ل ة وما دام ب إ م ك ا ن ن ا أ ن نجمع بين ا ل أ د ل ة ب أ ي وجه من الوجوه فلا يجوز لنا أ ن نصير إ ل ى النسخ ولذلك قالوا لا داعي لهذا النسخ ونجمع بين ا ل آ ي ت ي ن ب أ ن ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى م ح م و ل ة على الزميين و أ ن يحكم بينهم بما أ ن ز ل الله م ح م و ل ة على الزميين وبناء على ذلك إ ذ ا ترافع إ ل ي ن ا زميان وجب على القاضي أ ن ي ح ك م بينهما بمقتضى هذه ا ل آ ي ة و أ م ا ا ل آ ي ة ا ل ث ا ن ي ة ف إ ن جاءوك فاحكم بينهم أ و أ ع ر ض عنهم قال هذه م ح م و ل ة على ا ل م ع ا ل د ي ن قال فلا يجب الحكم بينهما إ ن شاء حكم بينهما وإن شاء لم يحكم. قال و ه ذ الامام أ و من ل الذي إليه ل ن س وهو ا يشير ك ل إ النووي م ا رحمه الإمام الله تعالى قال ا ل ن ولو و و ي ترافع إ ل ي ن ا ذ م ي ومسلم وجب الحكم أ و ذ م ي ا ن وجب في ا ل أ ظ ه ر إ ذ ن الوجوب مختص ب ا ل ذ م ي ي ن و أ م ا إ ذ ا ك ا ن معاهدين فلا يجب على القاضي أ ن يحكم بينهما إ ن شاء حكم بينهما و إ ن شاء ردهما بناء على أ ن ا ل آ ي ة ا ل ث ا ن ي ة في المعاهدين وان أ ن ل الأولى ل آ ي في ي ي ة ا م و ا ل ف ر ق بين ا ل م ع ا ه د و ا ل م أ ن ا المعاهد أحكامنا لم يلتزم و ل م نلتزم د في ع بعضهم عن بعض لأننا نلتزم دفع بعضهم عن بعض نلتزم نلتزم م لأننا ا ح ة أ م و ا ل ه م وجمائهم وأعراضهم ا ب ل ز ي ة بدفع ا ل ج ز ي ة ب أ ن يصير من الذم وأما المعاهد أهل ف ل ا هو ا ل ت ز م الامام ج ذ ي يلتزم ة لم ن ونحن ل نلتزم النووي الإمام رحمه الله تعالى ونقرهم اي ذميين في كل ما ت ر ا ف ع إ ل ي ن ا على ما نقرهم عليه لو أ س ل م و ا و ن ق ط ل ما لا نقر وبناء على هذه ا ل ق ا ع د ة لو ترافع إ ل ي ن ا ذمي وذميه في نكاح قد جرى بغير ولي ولا شهود ا ذ ا نعمل في هذه ا ل ح ا ل ة نقرهم عليه أ م لا نقرهم عليه قال نقرهم عليه ل أ ن ه م ا لو أ س ل م ا ف إ ن ن ا نقرهما على هذا النكاح فنقرهم في ترافعهم إ ل ي ن الينا إذا إ ترافعوا إلينا وهم على دينهم نكرهم على ما نكرهم عليه لو أسلموا ولو وذمية دينهم نكرهم نكرهم عليه ما ذمي على على ترافع إلينا ذمي وذمية في اعتقاده أ ن ه ا زوجته ولكنها كانت محرما قال ف إ ن ن ا نفرق بينهما ولو لم يسلما ل أ ن ه م ا لو أ س ل م ا لما أ ق ر ر ن ا ه م ا على هذا النكاح فلا نقرهما في دينهما الذي ما زالا عليه لا نقرهما ا ل آ ن على شيء لا ن ر ه ما عليه لو أسلما ما دام ا قد ت ر ا ف ع إ ل ي ن ا إ ذ ا لم ي ت ر ا ف ع إ ل ي ن ا لا ع ل ا ق ة لنا بهم و أ م ا إ ذ ا ت ر ا ف ع إ ل ي ن ا ف إ ن ن ا لا نقرهم على ما نقرهم عليه لو أ س ل م و ا ولا نقرهم على ما لا نقرهم عليه لو أ س ل م و ا وصلى وعلى وفقه الله على آله سيدنا محمد وعلى آله وصحره وصحره.